والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن الذين يحبون أن تشيع الْفَاحِشَةُ في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وعولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء عولتهن او اخوانهم او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهم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 فتكُم وَلَا تُكْرِههُ فَتياتاتِكُم علىى البِغام إ أأَرَدنَ تَحَصَ لتَدتَغُوا رَبَ الحيةِ الدُّنَْا وَنَيْ يُكْرِهُ فَإِلمَنَ اللهَّ فإِنَّ اللهَّه مِدَد إِكْرَهِم غَفنور وَحيم وَلَقدَدَ زَلْناَا إلَكُم آياتٍ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 فَمِنْهُم مَيَْيمْشي علىى بَقِلِهِ وَمِنهُم مَيَْمشي على رِجِلَين وَمِنهُم مََْمْشي علىى رِجِلَيْنِ وَمِنهُم مَيَْمْش على أَْبَع يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاء يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِ اللهَّ على كُلِّ شَيّ قَدِي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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِنَّ لَئِنْ أَمَرْتَ لَمْ يَخْرُجَنَّ قُلْ لَا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 فَلْيَحْذَرِ ال الذيينَ يُخَالِفُونَعَنْ أَمْرِهم فَلْيحْذَرِ الذيينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصبَهُم أَن تُصبَهُم فتْنَةٌ أَوْ يُصبَهُمْ عذاَاب أَلِيمأَلَ إَِّ لَِّهِمَا فيِي السَّموَاتِ وَالْأَرضْ َدِيَعَمَا أَتُمْ عَلَم